يصرج الحي من الميت ويصرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد مرتها وكذلك تصرجون لَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ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 وفي ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض كلاث ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لا آيات إن إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريك البرق فثم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 تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون لله في السماوات والارض كل لهقانط تن صدق الله العظيم